اسمه سبحانه الحمد لله في مرتبة الجمع والفرق الذي آياته الظاهرة في الأنفس والآفاق تدل على أنه الحق والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى كافة الخلق بالحق وقال الحق بلسانه ما قال به للخلق وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا ينبالهم وأنفسهم في سبيل الحق ونصوا الله تعالى ورسوله ودين الحق واقتفوا إثره في الدين ومسالك اليقين والحق وبعت فهذه الأحساب والأوراد التي سلف الصالحين من الصحابة والتابعين والمشايخ الكاملين العارفين وسلاك مسالك الحق واليقين ووظفوها لأنفسهم وأزموا عليها واتخذوها دريعة التقرب إلى الله زلفا والترقي على الدرجات العلا وتواصر بمواربتها للمريدين وتنفلوا بها فإنها أنفعوا النوافل وأحسنوا الوسائل وهي حصون حصينة فمن تحصن بحسن منها نجا من جميع الأهوال والآفات كلها وهؤلاء الأحساب جنود مجندة من جنود الله تقاوموها المجاهدون في الله أحساب الشياطين الرجيمة وتدافعوا بها أجمات خيلهم ورجلهم على الأفئدة بالوسابس والإفكار الذميمة وقد من الله سبحانه بتوفيقه جمع تلك الأحساب جمع تلك الأحساب الشريفة في مجمعة واحدة على المبلاء الفاضل الأستاذ الكامل مقتدل فاضل جامع فنون الكمالات والفضائل حامي حمائل محامد الخصائل وفاضل الشمائل مفخري خاجقاني نقشية وقدمة مشايخ خالدية التقي النقي الوفي الحاج الشيخ خاجة أحمد زياء الدين أفندي كمشحانوي أسبغ الله تعالى فطائله وشكر مسائه وعمم نشره وإرشاده وخف بفيوضه القدسية أيامه ولياليه وحصه الله سبحانه بهذه العناية والكرامة وأفرده في هذه الحسنة ما سبق عليها أحد بمثلها فلله تره ووفقه إلى أنثال هذه الحسنة فما أحسن هذا الأثر وما أسنى ولتلك الأحزاب خواص وفضائل لا تحصى استجمعها لهذه المجلة الحصل لها فضائل ومنافع أخرى من استمالها وجمعها بتلك الفضائل كما لا يخفى منها فإن يجد نسخته من هذا الكتاب في دار من الديار تنزل على ذلك الدار رحمة غير فيها الخير والبركة وتصوم هي كانها عن الآفات والبليات إلى ارتياب فوجدتها كذلك ومضيتها في معرض التحسين والتبرك لذلك لسبع ليالي فقين من شابان المعظمة سنة ثمان وتسعين ومئتين وألف من حجرة خير البرية وأنا الفقير ذو السكينة والتقصير أهقر البرية هادم فقراء المغلبية وثمان صلاح الدين ابن ناصر وثمان صلاح الدين ابن ناصر السيد عبد الباقي ده غفر الله ذنوبه وسترى ذنوبه آمين.